صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ن ي ن اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت و إ ذ ا البحار فجرت و إ ذ ا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و أ خ ر ت يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك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 يوم لا تملك نفس لنفس شيئا و ا ل أ م ر يومئذ لله الله, الله